أحسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولمسلمين يقول السائل هل كل من يموت لا بد أن يعذب استدلالا بحديث إن للقبر ضمة لو نجى منها أحد لنجى منها سعد هذه الضمة التي تكون لأهل الإيمان هذه تكون مزيدة محيص ورفعة درجات وعلو منازل ولا تكون لهم تعذيبا لأن أهل الإيمان الكمل لا يكون لهم تعذيب لا في قبورهم ولا في حشرهم ولقاء ربهم لكن هذه الشدائد هي من جنس الشدائد التي ينالها المؤمن فتكون سببا لرفعه درجاته وعلو منازله يوم يلقى الله سبحانه وتعالى أحصل الله ليكم يقول هل عذاب القبر خاص بهذه الأمة أم لجميع الأمم لجميع الأمم والآية التي مرت معنا هذه تتعلق بفرعون وقومه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب نعم أحصل الله ليكم يقول هل الأنبياء يسألون في قبورهم الله تعالى أعلم هل يفهم يقول أن المسلم إذا سلم من الكبائر يسلم من عذاب القبر وإن كان له ذنوب صغيرة إذا سلم من الكبائر واعتنى بالفرائض فرائض الإسلام كان من المقتصدين والمقتصدون والسابقون بالخيرات وهم أعلى منهم كلاهما يدخل الجنة بدون حساب ولا عذاب كلاهما يدخل الجنة بدون حساب ولا عذاب فمن أدى الفرض الذي افترضه الله سبحانه وتعالى عليه وتجنب الحرام دخل الجنة بدون حساب ولا عذاب أحصر الله ليكم يقول هل عذاب القبر ونعيمه حاصل حقيقة أم هو عذاب ونعيم معنوي لا حقيقة عذاب القبر ونعيمه حقيقة وهو على الروح والجسد معا ليس على الروح وليس امرا معنويا بل هو عذاب حقيقي وفي حق الكافر حق في حق المستحق من أهل الكبائر والنعيم أيضا نعيم حقيقي يوسع له في قبره ويكون قبره روضة من رياضي الجنة نعم الله ليكم يقول هل يمكن القول بأن عذاب القبر مطهر من الكبائر فإذا عذب في قبره لا يحاسب عليها في الآخرة عذاب القبر في حق المسلم هو من الممحصات هو من الممحصات وشيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى كذلك ابن القيم الشخصان في كتاب الإيمان وفي عدد من كتبه وابن القيم في طريق الهجرتين ذكروا أن الممحصات في الدنيا أربع وفي القبر ثلاث ومنها التي في القبر ما يكون في القبر من عذاب له على كبيره فقد يكون هذا العذاب الذي يحصل لهم في قبره ممحصا له من, من تلك الكبيرة فلا يعذب عليها يوم البعث وقد لا تكون قد لا يكون في حقه هذا العذاب ممحصا فيكون التمحيص في الدار الآخرة إما في أهوال يوم القيامة وشدائدها فتكون هي الممحصة أو يكون بدخوله النار مدة على قدر كبائره ثم يخرج منها نعم أحسن الله ليكم يقول للمرتاب يكون من الكفار أم أنه يدخل في ذلك عصاة المسلمين المرتاب هو غير المؤمن المرتاب هو غير المؤمن فهذا الذي يقال يقول يقال عنه مرتاب من ليس بمؤمن نعم أحسن الله ليكم يقول هناك تسجيل صوتي لأصوات ناس يعذبون وسجل هذا الصوت من شركة حفر فهل هذا صحيح؟ كل هذا لا ينبغي الالتفات إليه كل هذه الأشياء التي تخرج على الناس بين وقت واخر لا يلتفت إليها بل أكبر زاجراً واعظم واعظاً في هذا الباب كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام فهذه آيات الله بينات محكمات وهذه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحات أما ما يوضع من أصوات ولا يبعد أن كثير منها من صور أو أصوات تكون مفتعله ومدبلجة ويوهم الناس أنها صورت أو مثلا سجلت لمعذبين في قبورهم وتكون كلها مور مفتعله بعض الناس قد يفعلها يعني متقصدا من باب تخويف الناس قد يفعلها متقصدا وربما أيضا متقربا الى الله بهذا العمل من باب تخويف الناس وتتويبهم وكثير ما يحصل من أهل البدع والضلال يتويبون الناس بأشياء لا أصل لها مثل قديما الوضعيه الذين وضعوا أحاديث على الرسول صلى الله عليه وسلم في الفضائل من قرأ سورة كذا فله كذا ويضع أعمال من عنده ويسوقها بالاسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام قيل لأحدهم قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار قال أنا ما كذبت عليه أنا أكذب له أنا ما كذبت عليه أنا أكذب له فبعضهم قد يفعل مثل هذه الأعمال متقرب يصور أو يسجل أصوات ويوهم الناس أنها أصوات المعذبين يقول خل الناس تتوب هذا كله كذب والتتويب ما يكون بالبدع ولا بالمخترعات وإنما يكون بالآيات البينات وحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم في القرآن كفاية وفي السنة كفاية والله يقول وذكر بالقرآن من يخاف وعيد ويقول إن في ذلك لذكر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد نسأل الله لنا جميعا التوفيق والسداد والعون على كل خير اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تؤون به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 وآله وصحبه أجمعين